سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة فهل هذا الحديث صحيح وإذا كان صحيحا نود توضيح ذلك وهل في الدعاء صلاة وذكر وغير ذلك من العبادات إذا كان من معاني الدعاء النداء وبخاصة من الأدنى للأعلى فإن الدعاء يراد به عبادة الله سبحانه وتعالى بكل أنواعها روى أحمد وأصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم دعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فالمراد بالدعاء هنا في هذه الآية العباده بكل أنواعها من صلاة وصيام وزكاه وحج وذكر وقراءة قران وغير ذلك لأن الكفار أو العاصين المستكبرين عن عبادة الله مصيرهم جهنم والله أعلم